مل دین منوشا پولوکرین گیون مر سل مینل کو نل دین اُلکت وَكَانَ سِيءٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ إِلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَيْرُ يُحْيِي الْأَرْضَ بعد موتها پدی نل کم لوسم وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين أعلموا سُبْحَانَ الَّذِي دَرَبَ بِجِنَنٍ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا أصحاب الجحيم <تصفيق> يعني فَخُذُوهُنَّ وَتَكَاثرُ فِي الْأَمْوَالِ لغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة اشتركوا <تصفيق> من صيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها فَاللَّهِ يَسِير لِكَيْ لَا تَسْهَمَ عَلَى مَا تَفْعَلُونَ سندير بوخ فقد أوأَروس الن رُسُ ن بِيبَاتِ وَزََّ مُومُكِت وَنزَ لأَقُومًاسُ بِكس وَ زَ تَنزِيلُ الْحَدِيثِ فِي جَبٍّ شَدِيدٍ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيثَ فِي جَبٍّ شَدِيدٍ وَمَن لَمَّا اللَّهُ مَن يَنصُرُ رَسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عزيز ودوں سین گی مجھتی متونک سم گم موت دک مین گم فی پو وراهبانيتان يتداungan ما كتبناه على ما كتبنا يرهم في من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمسون به ويغفر لكم الله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء والله ذو الفضل العظيم صدق الله